Alhamdulillah Rabb al-alamin, Al-Rahman قيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. تي في قرآن بصوته في آفاق الحياة.